أنهم كانوا يعلمون أبناءهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وتوخيره يعني كل يدلي بدلوة لبعن أنك كلما حاولت أن تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تحبه ولكن القرن لا يكون إلا بقلبك اللي سلّى، لأن غالبا الناس يدعون بأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن, ولكن لا يتبعونه. طبعا عايز حول النهاردة الحب ذا إلى عمل. كيف لك تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف لك ألا تتقدم عليه؟ النهاردة؟ علم, علم ولدك, ولدك كيف, يحب كيف يحب النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم. تمشي تعلم ابنك الصلاة، مش تعلم القرآن، مش تعلم إنه يحب النبي والصحابة، لكن علمه كيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم بخطوات ثابتة. كلكم تعلمون عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى البخاري. ماذا قال؟ قال كما روى عنه ابنه قال كنت على صاع في عمر. كلمة صعبة دي التي عمناها كان على فرس أو, او على جمل قال فكنت انا والنبي صلى الله عليه وسلم وعمر ابو كل واحد فينا راكب فرس او راكب جمل قال فاذا بفرسي يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا كنا احنا التلاتة ماشيين مع بعض كل واحد راكب ركوبة فركوبة ابن عمر شديدة شوية يعني, إيه؟ يعني شديدة لسه صغيرة فكل شوية تتقدم كله فيمسك, فيمسك. فقال له أبوه يا عبد الله ابن عمر ركز معي ماذا قال له لا ينبغي لك أن تتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ أدب عالي جدا هو أراد أن يعلم ابنه عبد الله بمعنى لا تتقدم عليه في السير واحد. ليه واحد. لأن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والامتثال لأمره لا ينبع إلا عن حب لذلك ابن عمر رضي الله عنه كان من أشض الصحابة رضوان الله عليه جميعا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وحب لذلك كان له أحوال عجيبة تنهاردة لما جب إطنك تقول تعرفي عن النبي ممكن لو عرف الاسم بكويس مش كامل كمان طب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل برضو بعيد طب عزواج النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا إنما ابتريت به الأمة حينما فرضت في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأنا سوق لك قصة من واقع الحياة كان في طالب في تلتة أعداد وفي مدرس لغة عربية بيتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الجزئيات فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم له فضل وان الغرب بيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ده رجل أعظم رجل في العالم ثم قام طالب من الفصل وقال ماذا صنع لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعظمه عمله بيده كده هذا ينبع على جهل الأمة بقدر النبي صلى الله عليه وسلم فانطفض المدرس وكان يعني رجل صاحب دين قال لا تعرف عن نبيك شيء ألم يصنع لك النبي وظل يعدد لا. لكن الولد وصل لسن سبعتاشر سنة وهو أصلا ينتقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يبدي مسؤولية مين مسؤولية الأب والأم أنت زي أنت بداري للود يأكل ويشرب, ويشرب ويتعلم علمه أصول دينه التي يسأل عنها في قبره تفكر أن الموضوع صح لا من ت عندك ثلاث أسئلة، لا يتجاوز, لا يتجاوز هذه الأسئلة, الأسئلة إلا من أعطاه الله عز وجل دينا راسخا في القلب. <تصفيق> ما الرب؟ أي واحد تتكلم؟ ما هو دين؟ ما هو الإسلام. من مشكلة في كل؟ من نبي؟ نأ. نأ. لا يجيب ولا العمل. هونا الأصل. لذلك عمر رضي الله عنه علم ابنه هذه الكلمة. قال لا تتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم. طب إحنا ملوا وحنروح بعذلي. ابن عمر نفسه رضي الله عنه جلس مرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس زي اللي احنا قاعدينه كده. فعنده ابنه يقال واقي او بلا. فقال ايه? لا تمنعه اماء الله مساجد الله. بمعنى ايه? اللي النسواني عايزه تصلي ما حدش منحها من المسجد. الا بدوابط شرعي. ما فيه فتن او فيه او فيه كما قال اهل العلم. فابنه جالس. فبيقول له ايه? والله لنمنعهن. يعني والله ما هم ريحين. ده, بيعتاري. ده بيعتاري. بيعتاري زي انت النهر ممكن تعترض على امر النبي صلى الله عليه وسلم لما جي حديث صحيح. حديث صحيح تقول لا ما مركبش بخشي جدماغ اياك ان مم. تعمل عقلك مع النص مع كلام النبي صلى كلام الله عليه وسلم لانك بترده قال لك حلالي حرام حرامي بحرام تمتس لان الامتسالك اجل فعبد الله بن عمر جالس فقام وضربه في صدري وقال اقول لك قال رسول الله تقول والله لنا من والله ما كلمتك ابدا فقل حتى ان حتى ان بعض روات الحديث بيقولك ايه قال بان ابن عمر لم يكلم ابنه هذا حتى مات بيقدبه ليه ان هو بس بيعترض على امر النبي صلى الله عليه وسلم طيب انت لما تنزل القياسات دي النهاردة والقصص دي كلها على اولادنا وعلى انفسنا احنا وعلى بناتنا نراجح نحن المسافة بعيدة بعدت المسافات حينما خف الدين من قلوب الناس ومعنى خفاف ومعنى في الدنيا يا دي اخواننا, دي اخواننا مش ان انت ما تصليش لا, لا الناس فاهمه غلط, غلط انت ممكن تصلي وتصوم وتزك, وتزك, وتزك, وتزك وتفعل كل, وتزك كل, الخيرات, كل الخيرات ولكنك, ولكنك بعيد عن دين الله عز يعني, الله يعني عزوجل بتفعل يعني زي بتفعل الناس ما بتفعل خلاص لا لا عمر رضي الله عنه كان دائما يحاسب نفسه طب هو محتاج يحاسب نفسه ايوه محتاج لماذا لان النفس ربما تطغى بالعمل عملك ده نختم بأنس. نختم بأنس كلكم تعلمون أنس حتنى. بن مالك رضي الله عنه. الله عنه طبعا دي آنس النبي صلى الله وسلم، فلما وقع بينه من الحجاج مشكلة كده فكتب إلى عبد الملك بن مروان ماذا قال له قال أيها يا أمير المؤمنين والله لو كنت حواريا من حواري عيسى صلى الله عليه وسلم لعظمتني النصارى ولكن الحجاج تطاول علي تطاول علي يعني الكلمتين دوني يعني, يعني بيقوله خلي بالك, بالك اننا لو كنت تتابع النصارى, يبقى النصارى يبقى وكنت بقدم عيسى كانوا رفعونها على دماغته انت يا مسلمين سلتون الارض وتطاول الحجاج علي طب هو جالس مرة كده فبيذكر حديث وقع عند, وقع عند وقع البخاري ان امرأة قامت فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم شوف اتعلم اذنت رب ابنك على حب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يتقدم على امره لانه هيكبر وهيبقى راجل ما يوصلش يا أخواننا يبقى عمره 28 سنة أو 30 سنة وهو جاهل بدينه، ما يعرفش من النبي أصلا يبتلى بأنه لا يستطيع أن يقرأ حرفا من كتاب الله ولا يعلم شيئا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودي مصيبة لماذا؟ لأننا مسلمون مطالبون بأن نكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم صل على رسول الله, الله, الله فأنا جالس وبنته جلسك جاعد جنب منه فبتقول ايه؟ يا أباتي ما أقل حياء هذه المرأة يعني بقول له دمران عندهاش دم تقوم تقول للنبي عز جاوزك أو أنا وهيبتلك نفسي فانس غاضب. غاضب ثم لها زهر لها يعني لها نهرها شدة زي ما يقول او ضربها ضربة شديدة وقال بل هي خير منك, خير منك. عرضت نفسها على النبي صلى, صلى الله عليه وسلم فزوجها الى غيره يعني ايه الكلام ده يعني, يعني, يعني عايز دي. يقول لا ان انت ما تستنكريش الامر لان الصحابة لما كانوا يحبوا النبي كانوا بيحبوا بقلبه مش كلام ولما يعظموا امر النبي صلى الله عليه وسلم كان تعظيم فعلي لذلك لما جاء صلح الحديبية وجاء سهيد ابن عمرو بيتكلم كده مع النبي صلى الله عليه وسلم فانت صحابة كلك هاجو. ليه? لان النبي كان في ذلك الوقت قومه جراء عليه. يعني انت لما تبقى بنعيدك وتلاقي اقرب الناس اليك عايزوا اضرابك. وانا اريد صاحبك. ففي الوقت ده لازم ارفع. ممكن ارفعك لموقع. وممكن ارفعك بحب وده يختلف على حسب القلب. لذلك الصحابة عظموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فعظم دين الله بعده فالنهاردة لما تنظر في السر مش هتلاقي ولا واحد من الصحابة اللي هم الجيل الأول ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم طيب, طيب. أبو بكر مسك سنتين خلاف حارب وقاتل من أجل دين الله أد واحد عمر رضي الله عنه ماسك 12 سنة خلاف فتح فيها الأرض وأعلى كلمة الله عز وجل وأنزل نفسه المنازل حتى أنه كان يصعد على المنبر ويقول ويل لديان الأرض من ديان السماء إلا معدل عمر طب ده وصل للمرحلة الزين لا ما هو ما وصلش إلا بالطريقة دي بالحب يا أخوان لازم حبك للنبي صلى الله عليه وسلم يكون متابعة أني أنت تشوفه وكان بيعمل إيه وتعمل زيه ده الصحابة كانوا بروحوا لحد بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة وغيرها ويخبط كده على الباق يقول يا أمه كيف كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم لا. طب أنت عايز بالنوم إيه قال لك لا ما هو نوم وعباد النوم بتاعه ده عباد وأكله عباد وزواجه عباد كل كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم انما فعله عبادة لله عز وجل. قل ان صلاتي ونسكي ومحياة ومماتي لله رب العالمين. اذا كل واحد فينا يا مطالب ان يكون حريصا على ان يعلم ولده القرآن والسنة. لانك ما علمت القرآن بس والقراءات العشر وكل الكلام ده كله بقى يترمنا معانا معنا. حيرفض امر هيرفض النبي صلى الله عليه وسلم حيقول لك ايه ما جاء انا ماجة في كتاب الله اخذنا على رصنا اللي عين. اللي عين. كتاب الله. انما سنة النبي خليها شوية دي هذا خطأ لان الانسان يضل يبقى ابنك ده زي ما بتعلمه اسمك واسم الجد وتقعد تقوله جدك كان بيعمل وبيعمل وبيعمل, وبيعمل, وبيعمل. قل له جد. عمرو بن العاص فتح مصر قل له جدك عمر بن الخطاب أنقذك بكذا قل له أسوتك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بنا من ضلال الكفر إلى نور التوحيد إذا كيف تعلم ولدك حب النبي صلى الله عليه وسلم هذا مبحث عمل عايز منك شو دائما وابداً تذكره تقولون تعرف النبي يا ابني أيه كان بيعمل كذا كذا كذا أنت تعرف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيها كذا وكذا وكذا وكذا حتى تسوق ابنك إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم أصر الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم والمتابعة وأن يتوب علينا وأن يغفر ذنوبنا وأن يغفر لمن قرأنا ولمن علمنا ولمن له حق وفضل علينا ولمن كان سببا في اجتماعنا هذا أقول قول هذا والسقفة الله لي لكم أحسن الله إليكم